بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 بَبَمَ مِنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ